غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل, يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فاعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المس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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولي فليكتب وليمنن الذي عليه الحق وليتق الله ربّه، واليتق الله ربّه، ولا يبخس منه شيئاً، فإِن كان الذي عليه الحق سفيناً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أي يوم إلا هو، بالعدل.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 رَكَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُ فَإِنَّ اللَّهَ فُسُقُم بِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعْلِمُكُم اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وإن قوم على سفرٍ ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي أتى من أمانته وليتق الله ربَّه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم موت تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم. الله لا لا إله إلا الله الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق صادق لما بين يديه وأنزل وأنزلت التوراة والإنجيل من قبله دل الناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إِنَّ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ منه آيات، منه آيات مِنْهُ آيات محكمة هن أم الكتاب، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فيتبعون، فيتبعون ما تشابه من هب الفتنة وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 كافرة يرونهم يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبلين والقناطير والقناطير المقاترة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحر